ربح البيع أبا حفص فلم, فلم قريل العين مسرورا فلقد كان سفرك طويل أعواما كثيرا أنت سائر في درب الجهاد لقد ذهبت بصفقة رابحة وكفة راجحة أسافر أيها النجم الصعب والبطل الصعب فقد علمنا موتك أيها الفارس الضرغام لا يقدم أجلات وأن الجبن لا يؤخره وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك، وأن الجهاد في سبيل الله لا يقدم أجلا ولا يؤخره فلا فلا نامت أعين الجبناء فلا فلا نامت أعين الجبناء دماء الشهداء يعبر القرمائي نار على في البلاد حولت السجين خب في البلاد Yedi ma aşşıvda i yabi galkurma i Yedi ma aşşıvda i yabi galkurma i. Cübbi nıra rale vechi muğteddim. Menşuri fi bilad أبلغ الله شهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان أبلغ الله شهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان dir ommetin, antumul jin